اشهدوا ان لا اله الا الله اشهدوا ان محمدا رسول الله اشهدوا ان لا اله الا رسول الله أشهد أن لا رسول الله وحده Allah, Allah, Allah la ilaha